الطاقه الايمانيه اللي جواكي لو انت صادقه وتعلقك برضا الله ما هو ان قابضه وسيله رضا الله فالوقت انا مش انت مش قادره انك انت تنفذي هذا الامر لديك الظروف معينه عندك يبقى الحل انك انت تعملي ايه خلاص يا اما هرضيك يا رب بالنقاب يا اما ما انا رضيك ولا في 1000 طريق ثاني رضا الله سبحانه وتعالى العقليه المفتوحه يا جماعه رفع الافق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى ان ده الباب ده له باب القضيه مش ان من انهي باب القضيه اللي انا دخلت جوه وخلاص فانت دلوقتي عايزه تلبسي حجاب امهات المؤمنين ونفسك ونفسك, ونفسك. طيب ما تقومي للقيام امهات المؤمنين طب ما تصومي صيام امهات المؤمنين طب ما تتصدقي صدقه امهات المؤمنين طب ما تشتغلي في الدعوه شغل امهات المؤمنين ما سيده خديجه دعت فاطمه بنت الخطاب فاطمه بنت الخطاب بتاعه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بتاع عمرو بن العاص مصر عمرو بن العاص اسلام على ايده اهل مصر ام المؤمنين رضي الله عنها يبقى اذا يعني القضية مش قضية ان علاقة بأمهات المؤمنين ان انا اخد لبسهم طيب ماشي انت مش قادر الوقتي على تكميل لبسه امهات المؤمنين في ناحية تخطيط الواجه خودي اخلاق امهات المؤمنين خدي طلب علم امهات المؤمنين ان سيدنا عايشة روت طولت الشريعة طولت الشريعة يعني انا احيانا بجد همة الاخوات اصبحت في ان ا اصبحت فيه جميل جدا ان انت همتك تبقى في العفاف يعني يعني ومريم بنت عمران التي احصنت فرجا يعني مش الحافظات الحافظينه فرجوا والحافظات في فرق من واحده حافظت وواحده احصنت احصنت دي كانها انسانة في حظ محدش يقدر يهرب منها لا يمكن انما حافظت دي انسانة حفظت على نفسها فيعني جميل ان يبقى عندك علو همة في العفاف جميل. جدا ولكن اشمعنا علو الهمة بيجي في نقطة واحدة مش علو الهمة ده في كل ما يرضي الله انا مش عايز نختزل الدين في حاجة يعني انا لا اكتمكم حديثة انا جماعة احيانا بحيث ان كثير من شكاوى الملتزمين والملتزمات في موضوع الشهوة في موضوع الاختلاط في موضوع النظر احيانا بحيث ان نتيجة فراغه من حملة هم مقضايا كبيرة في الدين فاي مشكلة بتمثل بالنسبة لي مشكلة ضخمة يعني لسه معلق ده. على أختنا ربنا يحفظها مش يعني تقريبا هي مها فبتقول كيف يتعامل حفظ القرآن مع ثناء الناس وإجلالهم وتبجلهم له خاصة إذا سمعوا حفظه وظهر لهم ضبطه كيف لا يرى نفسه يعني أنا علقت على المشكلة دية ان يعني انا اعرف اخوة كتير جدا انا جماعة مكتهدة جدا في الدعوة ولا يشغلها قضية الرياء اصلا ولا يشغلها قضية فنائي الناس انتو عارفين ليه لانه هم مشغولين بحاجات عالية في الدين فما عندهمش وقت اصلا ينظروا النظر الناس يعني انتو عارفين اقول لكم حاجة مثلا طالب هجيبلك مثلا عليها واضح جدا طالب او طالب طالبه عايزه تطلع الاولى على الدفعه او عايزه تجيب امتياز فذاكرت 30 صفحه فزميلتها ثاني يوم في المحاضره بتقلب في الكتاب بتاع زب... بتاع صاحبتها اللي عايزه تطلع بالاوائل فلقات اول 30 صفحه ملانينش خبطه وملانين تعليقات وباقي الكتاب فاضي فقلت لا ايه ده انت مذاكره كويس جدا فهل الاحتياج اللي هيجي في صدر البنت اللي عايزه تتفوق ان هي كده ايه ده زمان كل الناس وصول ان هم ان انا عظيمه ولا هي اصلا نظرا الى تقص في 500 صفحه في الكتاب في ما تذكروش فهي طول لما يقضي امر الانسان دايما يا بنات ويا شباب لما بيبص للتقصير بتاعه بيحس ان لا يتجاوب قلبه مع كلمات ال... الاحترام من الاخرين او كلمات السلام الاخرين ليه لانه هو يعني انا انا يعني زي كلمه ايه اللهم ان يعني ان الانسان يا من حاله يعني أسوأ مما يتخيلوا الناس عنه يعني اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفل لي ما لا يعلمون يا بنتي انت في حاجات عارفها عن نفسك محدش تنعرفها عنك انت في مشاكل عندك انت عارفها عن نفسك محدش تنعرفها عنك اوعى تتغرر بنخداع النفس بظاهرك يعني انا واحد يقول لي ما شاء الله على الامان يا السلام يا دكتور حازم على, على الامان انا عمى عارف زنوبي انا عارف مشاكلي ما حدش يتحكي علي يا بقى يبقى لما ايجي واحد اغطرب ستر الله عليا مش اغطرب عمل الصالح هو اغطرب ستر عليا فقعد يسني مش فيا هو قعد يسني في ستر الله عليا انا فاهم ده ام يتضحك عليا يبقى ايزا جبني الحاجات اللي بيجيب اخلاص يا جماعة إن, إن, الإنسان ما يدح... ان الانسان يتذكر نقائصه فلا ينخدع بثناء الناس عليه من ضمن الحاجات اللي جيب اخلاص ان كنت تفتك لساعة ما تدخلي في القبري ما المشكلة دي كانت عندي فاول التزامي لما كان حد مثلا يجي يقول لي ما شاء الله ما شاف ايه فاقوم قيل ايه سبحان الله العظيم انا اتغرب نظر البشر هو ساعة ما يتفعل علي قبري ساعة ما يترمع علي الطراب حد هي... هينفعني ولا حد هي... هيعمل معي حاجة ولا حد هيعبرني ولا حد هينفعني ايبا اذا ما تفكرش غير فربنا لان ايه علاقتك بربنا هي اللي هتنفعك من ضمن اسباب استجلاب الاخلاص النظر الى التقصير كلا لما يقضي ما امر يعني زي الطالب بالزبط اللي الناس مبورة بالتلاتين صفحة لذكرهم من كتاب لانهم ناس خيبانة انا مالي انا مالي ان في ناس خيبانة فمعتقدة ان ركعتين سنة دول حاجة هم مشافوش عشان كده يعني سبحان الله العظيم يعني من الحاجات الجميلة قوي ان انت تجي اخر اليوم وتقرأي قصة من قصص الصحابة على فكرة ده من اخطر علاجات الاخلاص من اخطر اسباب استدعاء الاخلاص انك كنت تختم يومك بقرأة قصة بقرأة ترجمة الصحابة من الصحابة بقرأة قصة لواحد من اصحاب النبي عليه الصلاة عارف ليه لان انت طول اليوم معتقد انك عملت وسويت فتيجي اخر اليوم تشوف بقى الجوار الحقيقية بقى وهو انت مخدوع في الفلس انت الوقت اللي انت بتعم انا شايف اسئله كتير جايه في قضيه الاخلاص كمان بالذات نعمل ايه من الرياء نعمل ايه في الاخلاص فانت دلوقتي لما لما تيجي بقى ده انا عملت ده انا سويت ده انا دعيت لله تقوم تقرا تضحيه الصحابه تقوم تقرا تضحيه الصحابه في واحد حاج النبي عليه الصلاه والسلام تقوم تقرا اللي ضحوا بحياتهم ودموهم عشان الدين يقوم تفهم ان كل اللي انت عملته ده ما هوش حاجه يبقى تعرض نفسك اخر اليوم على المقياس بقى على بقى. على الايزو 9002 على الموديل المثالي بحيث ان انت لما تعرض نفسك عليه او تعرض نفسك عليه تعرف ان انت لسه نقص كتير جدا يبقى دي قضية مهمة جدا يا جماعة اسباب استدعاء الاخلاص كيف اتخلص من خواطر الرياء كيف اتخلص من وساوس الرياء من ضمن الحاجات برضو ان احيانا الرياء بيبقى وسواس يعني ايه يعني نتيجة الضغط النفس اللي انت فيه او الاحباطات اللي انت عايش فيها نتيجة ان كثير من الملتزمين نكال كعين انا مش هقول لكم ن من الملتزمين مكالكعين معاققين في طريقة تفكيرهم عندهم طبوحات قاتلة مثالية في الدين عايزين يغمضوا عنهم ويفتحواها يلا هو نفسهم هو عايزين ال يبقى وعشرين ساعة يبقى كله عبادة نبقاش في لحظة بالذات الملتزمين اللي عندهم علوه وهمة بهم كالكعين على يصوم ليه لانه مش عايز ياخد الدين ببساطه مش عايز يترقى واحده واحده زي صوره المعارج كده لما جايبالك الترقي التدريجي ها الا المصلين الذين هم على صلاتين دائمون والذي يعني حاجة واحدة في اموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم الذين يصدقون بيوم الدين واحده واحده الى اول بقى يصلي قلبه لان فلما شاف الفقير بقى يديله فبدات العبادات تطهر قلبه فبقى يصدق في الاخره بقى يبقى عنده يقين فلما بقى عنده يقين بقى لفروجيه بحفظون فلما بقى لفروجيه بحفظون بقى اليقين عملية. ما العملية ما مجرد مشاعر الدين ما بقاش مشاعر في الألف يا جماعة هو ده حتى اسمه صورة المعارج يعني كيف ترتقي إلى الله كيف تعرجين إلى الله كيف تترقي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى هل تترقي التدريج يا جماعة انا لفت ادي درس عن الترقي التدريجي وادي درس عن التركيز وادي درس عن الاستمرار وادي درس عن روح المبادره يعني في شويه صفات كده انا شايف انها صفات عقليه في غاية الخطوره صفات عقليه الانسان اللي عنده الصفات دي بيقدر يتعامل مع الحياه صح يبقى اذا من ضمن اسباب الرياء وسواس الرياء ان انت ما عندكيش رياء ولا حاجه ولكن انت ضاغطه على نفسيتك فبدات نفسيتك تتعب زي الاخ اللي باعت في اخر بتاع في في الاسئله فبيقول انا في اليقين هو يا ابني اقرأ الرسالة بتاعتك من اولا اتخلقت وانا بقرأ الرسالة انا اتخلقتلك سلف يا انت عامل بيه بقلبي يعني حرام عليك اللي انت بتعمله في نفسك هتقع وهتنهار ومش هتقدر تعمل حاجة لنفسك في الاخر هو الدين ان انا افتح معمل تحاليل في دماغي وافضل ماش افكر انا عملتش دي دي, دي. وعملت دي ليه يا ابني تقعد نفسك ليه يا ابني لتبغض الى نفسك عبارة ربك يا جماعة الدين اسهل من كده بكتير قوي والارتقاء اسهل من كده بكتير. ومجرد استمرارك على اعمال الامان واستمرارك في بيئة الامان اتلاه نفسك بتترقي جدا جدا باذن الله سبحانه وتعالى يعني هنبدأ نفتح مع بعض ولكن انا بقول ان احيانا الرياء عشان كده الوقت يجي لي اخوة كتير فيقول لي يا عم شيخ انا عندي رياء وانا اقول له انت حسس الوقت وانت بتكلمني انك مرائي صح يقول لي اه عرفت منين اقول له يا ابني ما اخوة انا في يوم الهام كنت زيك وان طالب في الكلية كنت زيك انا كنت حس وانا بكلم حد من شيوخي في الرياء ان انا اصلا مراي وانا بكلمه ده وسواس يا ابني لا ليس حقيقة ده بسبب الضغوط النفسية اللي انت بعايش نفسك فيها طيب من ضمن الاسباب الجالبة للاخلاص من ضمن الاسباب الجالبة للاخلاص يا جماعة انا الوقت عندي كحة انا عندي كحة يا دكتور طيب خد الدولة ما خدوش انا عندي كحه يا دكتور يا عم خد الدواء ما خدوش طب انا هعمل لك ايه انا قاعد كل مره اديك الروشتة وانت مش عايز تاخدها يبقى اذا علاج الامراض القلبيه يا عم انت عندك ريا واللي يظن مننا كلنا ان قلبه ما فيهوش رياء يبقى انسان منافق كلنا عندنا رياء وكلنا عندنا نفاق وكلنا عندنا كبر وكلنا عندنا حب النفس وكلنا عندنا تعلق بالدنيا وكلنا عندنا والعياذ بالله عدم صدق مع الله العلاج ايه العلاج في ملتزنين في التهارة الثانية فيه معتقدين ان النب والعويل عبادة بيتعبدوا بقى الى الله معتقدين انا مرائع من الشيخ معتقدة كده ربنا رضا عنه بقى ان هو قاعد حط ايده على خده وانا مرائية وانا ضايع وانا يا بنتي مين اللي قال ان التعيد النفس ده دهين فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى المنبتة اللي راكب ده بقعد يقربك فيه يقربك فيه عشان تصل من هو أم مو امنه فطصانه ميته لا حافظ على الدب بتاعته ولا وصل المشوار بتاعه فليه الكرباجه النفسيه اللي احنا بنتعامل بيها ديت ليه طريقه الكرباجه النفسيه اللي احنا بنتعامل بيها مع الانفسه ديت يبقى اذا طب ما تاخدي العلاج طب ما تخلو فكرنا الفكر العملي يعني الفكر العملي يعني الفكر النظري مش الفكر العاطفي الفكر العملي ان انت دلوقتي عندك رياء ده ان انت دلوقتي مش حاسس بالاخلاص احس بالاخلاص ازاي سيدنا موسى قالها لفرعون هل لك الى ربك تعرف ربنا فتخشى فتطلع المقامات الايمانيه انا عايز فتخشى دي بقى يا الشيخ يبقى لازم تذكى وادك الى ربك انا عايز بقى تخلص انا عايز بقى فتنيب انا عايز بقى فتحب الله شيل بقى فتخشى وحط كل المقامات اللي الامام النقيم حطها في كتاب مدارج حط كل المقامات فتعرف توق فيمتلئ قلبك بالاخلاص فتخلص الحل ايه قال لك ان تذكى وادك الى ربك يعني ايه يعني امشي طريق حبيبي يعني, يعني لازم تقبل انك تمشي الطريق طيب من اخطر الطرق اللي بتعالج الرياء والتي تنبت الاخلاص في القلب قيام الليل يا اخوانا قيام الليل يعني سبحان الله العظيم احد الشباب يعني اللي بعد عندنا شوية يعني يعني جي, جي المسجد يصلي مع الفجر كده من يومين فكنت بدي كلمة عن قيام الليل يعني غيرت على عبادة قيام الليل فتكلمت عن قيام الليل فدخل كده يعني بعدها يعني مخطوف كده فبيقول لنا لسه شايف من كذا يوم انا اصلا مشوفتوش من سنة مثلا والعين بقول انت شايفك من كذا يوم بتقول لي في الرؤية ان كل دخلوا النهار ما كانوش بيقوموا الليل فان استغربت يعني انت ما قلتش ما كانوش بيصالوا انت قلت ما كانوش بيقوموا الليل فجلت المجدينة لقيتك بتكلم عن قيام الليل فقولت لي اخي العلاق رسالة ليك من ربنا قضية قيام الليل يا اخوانا اقرب ما يكون الرب من العبد في جو في الليل الاخر ايه الفرق بين ان النبي عليه الصلاه يقول لك اقرب ما يكون العبد من الرب في السجود اقرب ما يكون من الله في السجود وبين اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر وخدوا بالكم انما قالش اقرب يكون الله قال يكون الرب يعني ايه لانه الربوبيه يعني اكتر عباده حياتك بالعطاء اكتر عباده هتحسسك بربوبيه ربنا ليك اكتر عبادة هتغمرك بعطاءات ربك ومولاك سبحانه وتعالى هي قيم الليك هتبلح حياتك عطاءات طب ايه الفرق من اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر في فرق بين ان نحو الاقرب للرئيس الجمهورية وان رئيس الجمهورية هو اللي يقربني في فرق يعني انت ممكن طول النهار عايزة تعربي, تعربي من ربنا ماشي بس ممكن الطريق طويل عليك انما ان ربنا لا يقربك في فرق إن انا ابعد لرئيس الجمهورية عايز اصله وانه هو اللي يبعت لعربية تعالوا هتقول القصل الجمهوراي عشان انا اريد ان انا قابله يبقى اقرب بيكون الرب ان ربنا لا هيقربك يعني ايه اقرب ما يكون الرب من العبد يعني اكتر لحظه هتحس ان ربنا معك فيها يعني اكتر موقع لحظه هتلاقي ربنا جمبك فيها يعني عشان كده يا اخوانا انا يعني بتعجب الله يعني معظم الاسئلة اللي بتجيلي انا مش عايز اقول كل الاسئلة اللي بتجيلي انا بحزن ان لي لم يسبق هذه الاسئلة بوكاء بين يدي الله في الساعة اللي قبل الفجر انا بحزن يا جماعة يبني انت جربت طقف وتستغيث بالله وتتوسل الى رب السماء والارض وملئتش اجابة جربت انك تشيل همومك ده هي ومشاكلك ده هي و و و امراضك ده ايه و في الطريق الى الله و, و, و ازمتك في الجامعة بين الدراسة و الدين الرياء و ازمة الاخلاص و مشكلة ممتك أنا زوجتي لبسة النقاب بسبب ركعتين في قريب الليل ركعتين والدتها كانت يعني طرفض رفض قاطع ويعني وحاماتي شخصيتها قوي جدا ررفض رفض قاتل ركعتين وبكاء دمعتين من هدين ربنا تاني من الصبح وراحك كلها لقات والدتها بتقول لا لو عايزة تلبس من قام البسيه من غير ما هي تفتح معها يعني, يعني أنا عايز أقولك يا جماعة إن كثير من مشاكلنا نحن لم ننزلها بالخالق وإنما أنزلناها بالمخلوق فأصبح ده أزمة من نسبة لنا اين جهد الدعاء والتضرع والتوصل الى الله من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمة الدعاء ما فتح كلمة يا رب لي فتح ان ربنا يرزقك هذه الكلمة وان ربنا يرزقك هذه الكلمة في حياتك مباحنا على خط الوطف الاجتماعي نفس اقول للناس انت يعني, يعني انت عشان تكتبيني المشكلة ده هي تقعدتلك ساعة طب انت تتقفي بين ان ربنا تستغيث بالله سبحانه انه حلل لك مشكلتك ديت وشفت المشكله هيحصل فيها ايه يا جماعه احنا لما بنقول الدعاء مش كلمه كده وخلاص الدعاء ده ده ده اعظم تغيير عارفين لما واحد يستسلم لجنود الاعداء يرفع الرايه البيضاء ارفع الرايه البيضاء في علاقتك بربنا استسلمت يا رب انا ماليش حول ولا قوه يا رب ولا تكلني الى نفسي طرفه ما تسيبليش حاجة اعملها انا يا رب انا مش هقدر اعمل حاجه ولا اعرف اعمل حاجة كل حاجه بالدعاء التوسل والاستغاثه التضرع الى الله سبحانه وتعالى هذه البعاده العظيمه التي لن نعيش غير عشان كده اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر اقرب ما يكون الرب يبقى اكثر لحظه تلاقي ربنا جنبك فيها اكثر لحظه تلاقي ربنا معاك فيها انا لا اسمي الذين يتركون قيام الليل الا اسم واحد اقوله لكم ما انا انا ما أقول هذا يعني انا اتف يا جماعه بس انا لا اسمي من ترك قيام الليل الا اسمه ربنا يحفظنا جميعا يا رب ويفتح علينا في قيام الليل اللهم امين يا رب إلا اسمه واحد عارفين هو الزاهدون في الله الزاهدون في الله ربنا متنزل بيقول هل من سائل هل من تائب بل مين مستغفر هل من مستدفع للدور هل من مستشفي ومش اي زود في ربنا يعني استغفر الله العظيم يعني انا مش هقول ده شاكك في ربنا انا مش هقول ده مش زاهد يعني, يعني يقول له ده, ده راجل عمال فلاني قاعد الوقت في, في النادي وبيقول اللي عايز اي مشكلة يجيله يعني, يعني خلينا في مصلحتنا وشوف مصلحتك زاهد في اللي عنده يعني زهد في الله يعني, يعني احنا زاهدين في ربنا يا جماعة ازاي انسان طمعان ولا اطمع ان يغفر عليه خطيئات يوم اليد. اذا انسان طبعان وعده رجاء عظيم في الله سبحانه وتعالى وما يقومش في الوقت ده. ده وقت الفتح كله اق رب يكون الرب من العبد. اكتر لحظة ربنا هيفتح لك ابواب فيها. اكتر لحظة ربنا هيقربك فيها. اكتر لحظة ربنا هيبقى معاك ومعاك وجنبك في مشاكل حياتي. ده فيها يبقى ازاي نضيع العباده دي عشان كده يعني ابو مصعب الخولاني فاتر للامر ده فابو مصعب الخولاني من منشن مركز ومنشن على حاجه مهانه في الدار الاخره منشن على منشن على صفه اول حوض النبي عليه الصلاه والسلام على صفه اول الحوض يعني يعني ابو مصعب على عليه الصلاه والسلام محمد عليه الصلاه والسلام مليارات. يعني صفه اول ازاي ده يعني مستحيل عقليا ان الانسان مستحيل ان الانسان فهو يذكر في صف اول وعارف انه يتنافس مع ابو بكر وعمر و... طب ويعمل ايه فكان يقربك رجليه في قيام الليل ويقول لكم ليه لانه عارف ان قيم الليل ده كانوا هو البدايه لما ربنا اراد اصطفاء الصحابه فرض عليهم قيام الليل فانا يعني بيقول الصحابه حتى كانت سوقنا كجذوع النخل الرجلين ورمت لحد ما بقت فتخن جذع النخله يعني الرجلين ورمت ورم حقيقي واضح ملحوظ لكل عين ليه بسبب قيام الليل هم ده اللي خلاهم رجاله بعد كده ده اللي خلاهم امه العالم في الاخلاص ده اللي خلاهم امه العالم في اليقين ده اللي العالم في العزم ده العالم في التضحية ده اللي خلاهم ائمة العلم في المجاهدة ده اللي خلاهم ائمة العلم في الافتقار قيام الليلة قيام ربنا في عشان كده ربنا سمى اهل قيام الليل في القرآن علماء احنا عندنا العلماء اللي مخلصين مجلدات كتير وبيفتوا الناس من الناس انما شوف يا ربنا سعطان بيقول ايه أمن هو قانط آناء الليل يعني مش قيام للربع ساعة ونصف ساعة ده ده مطول بها آناء الليل ساجدا وقائما يحظى وليه ساجد قبل قائم لأن السجود ده ان تبتدع ربنا فيه وتستغيث بالله فيها رب يا رب افتح على قلبي انما القيام انت بالجاهد. يعني السجود ده الافتقار كلمه يا رب في السجود انما القيام بتاع اتجهاد مع الايات بقى عشان قلبك يتفتح ليها وعشان تحس بيها في السجود والافتقار والقيام والمجاهده فربنا جاب السجود قبل القيام ساجدا وقائما لاني لو ما لو ما بداتش بالافتقار مش هيفتح لك في المجاهده شكل اول صوره في القران سوره الفاتحه كلمه الفتح ان من غير فتح مش هتوصل لحاجه لو ربنا ما فتحلكيش مش هتوصل لحاجه اقعدي اطلبي علم واقعدي ادخلي قرآن دعوي واقعد يدخل ورش واقعد هات صحبة صالحة واقعد يحفظ القرآن لو ربنا ما فتح لكش هتوصل لحاجة طيب وربنا اسهل حاجة ده ربنا يفتح لك قوم بقى من ايديه قوم من ايديه في جو في الليل الاخر قوم امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخرة ويرجو رحمة رب اسمع بقى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يبقى أهل القيامة من إيل دول العلماء يا جماعة أهل القيامة من دول أهل العلم دول الـ الـ يعني يعني الذين حولوا المعلوم الى نعمولات يعني ده دول العلماء عند الله سبحانه وتعالى يبقى عبادة قيامة ليه دي عبادة هي البداية ابو مصر الخوالاني يكربج ليه قومي فوالله لأفن بك زحفة ليه ما هو قامل ليه يوصل لربنا ان شاء الله كملها في الطولة الاخر فوالله لأزحفن بك زحفة فازحفن بك دي يعني كلمة معناها ده كلمة عبيقة اوي اوي اوي كان ممكن يقول والله لأقعدان لو تعدت لأكملان مثلا ازحف ده واحد متخال انه بيقطع طريق وانه هيقف فهيكملها زحف رغم انه في قائم الليل ده بيعتبر قائم الليل ده وسلته الى الله سبحانه وتعالى فوقوم والله لازحفن بك زحفة حتى يكون الكلل منك لا مني ايحسب اصحبه محمد ان يستاثر به دولنا عليه الصلاه والسلام يعني قيام الليل كان بسبب حبه للنبي عليه الصلاه كان بيقوم الليل عشان يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام في الاخره ده حبوا للنبي عليه الصلاه حب عملي مش حب سلبي مش بحب النبي طب عملت ايه عشان تبقى معايا في الجنه ما عملتش حاجه يبقى انت يا ابني مش بتحبه يبقى انت زي الراجل اللي بيقول لصاحب العشانه اللي بيقول للعميل بيقول نفسك في العربيه دي قال له قوي قال له والله العظيم لو نفسك فيها اديه لك قال له والله العظيم طب هات ثمنها قال له, قال له لو نفسك فيها كنت موتت ده لو انت صادق في الرغبة لو انت صادقة في الرغبة يبقى عشان كده ال... ال... ال... ال... عبادة القيام دي تلاقي دايما بعدها ايه كلمة القرب اقرب ما يكون الرب في جوف الله تلاقي قولي لا وقربناه نجية ووهبنا له من رحمتنا اخاه وارونا نبيا يبقى لما ربنا هيقربك في المناجاة في الساعة لقبل الفجر ولا الساعتين لقبل الفجر شوفي بقى كلمة وهبنا له من رحمة نبيت هتتنزل على حياتك ازاي وربنا هيدك بقى ازاي عايز ربنا يفتح لك في الدين قوم الليل انا احيانا بحس ان في حاجات الواحد نفسه فيها في الدين نفسه فيها في الدعوة بحس انها مش هتتزبط غل مقيام اللي ايه لان احيانا انت تفتح في الدين انت تفتن بسبب ممكن يتفتح عليك في طلب العلم يجي تخلك الرياء بقى وحقيق بسبب العلم جانب. او تتحول انك عايز تطلب بالعلم الدنيا والمركز والموقع. يبقى يبقى اذا احيانا انت لا تحتمل قلبية للفتح. طيب قيامل ايه بيعمل ايه? قيامل للفتح. ان سنلقي عليك قولا ثقيلة. عشان تقدر تستحمل. يعني اه يعني النشطة السياسية الله يرحمها اللي انتحرت من ايام. هي انتحرت ليه? يا جماعة لن يستطيع احد ان يواجه هذا الوقع. ان يواجه هذا الوقع لابد بدون ما يكون عنده صله بالله بدون ما يكون بيقوم الليل بدون ما يكون خاشع عشان كده اللي بيقوم الليل وبيلحق تكبرت الأحرام ده بالنسبه لي ده من اولياء الله اللي محافظ على الاثنين دول ده من اولياء الله اللي بيقوم الليل وبيدرك تكبرت الأحرام في صلاه الجماعه فالاثنين دول عنده بالضبطين دوالي من الاولياء ده لن ينزل ده كل حياته بعد كده صعود في صعود باذن الله سبحانه وتعالى اللي عايزة ربنا يفتح عليها في الدعوه تقوم الليل وتوسى لي اللي قولينه يا رب افتح لي فن واب الدعوة اخوانا انا يعني أنا يعني انا في ثانية نازل رايح مشوار لقيت اخ ناجي بالتاكس بتاعه في ثانية كان سبب كل اللي اتعلمته فن الدعوة الموقف ده هو اختار خمس ممكن ترسم طريق اللي, اللي ماشين في طريقك في الثانية يا رب موقف التزامي الاخ اللي التزامت لو كنت نزلت من الكلية ربع دقيقة بدري ما كنتش قابلته لو كنت نزلت نص دقيقة متأخر ما كنتش قابلته هي بالثانية يا رب انتسب يعني حياتنا بيترتب لها من فوق سبع سماوات بالثانية يا جماعة للدرجة دية ال اليوم اللي قابلت فيه يعني ال الناس اللي كان لها تأثير في تربيتي ترقيت الإنسان في طريقه ربنا سبحانه وتعالى ربنا يتوب علينا يا رب من كل نقص وخلل وتخصير يا أخوانا والله العظيم لو مشينا في طريق ربنا بصدقه وتوسلنا إلى الله لا تتخيلي حياتك هتترتب من فوق سبع سموات إزاي سلمي قياد حياتك لربنا ال الإخوة اللي بعتين لي يعني, يعني أخونا قصي ربنا يحفظه ويبارك فيه حبيبي في الله إني أحبك في الله قصي وقلبي معاك في الصبر اللي أنت صبره على نفسك حبيب قلبي يعني المجهود الفظيع اللي انت بتبزله في تحليل نفسيتك ده انت لو شلت دماغك خلعت دماغك الهوت ووقفت بهذا الجهد كله طلعته في الاستغاثة بالله والله هتبقى من اولياء الهاتف صالحين ربنا هيفتح عليك فتح مبين لو علو الهمة في التفكير والتحليل اللي عندك ده خرج لمده سنه واحده بس لمده سنه واحده بس خرج في الدعاء والتوسل والاستغاثه الى الله سبحانه وتعالى لا تتخيل ربنا هيعمل لك ايه وربنا يفتح عليك قد ايه يعني انا بتالم وانا بقول لكم الكلام ده وبتفكر نفسي ايام الكليه لما كنت احيانا اغبن في موضوع الدعاء والتوجه الى الله ودفعته ده من سنين عمري ودفعته ده تأخر في حاجات في عمري ما عمرك ده محدود يا ابني هو هو عمرك ده عامل زي زي واحد في ايده شاش ميه في لحظه الميه راح وبيبص لقى بيه خلاص راح من المياه وضعني. هو ده العمر العمر بيتسرسب وبيروح وبي من غير ما نحس عشان كده احنا عايزين نتقدر كده ايامنا عمرك اغلى من انك انت تشتغل محلل نفسي لكل مشكلة انا وانا طالب في الكلية انا كنت شغال محلل نفسي لنفسي انا كنت عامل زي القصية كده ربنا احفظوا حفيفي ربنا افارك فيه كنت عامل زي كده محلل نفسي يعني وحال نفسي كل ما قاملني مشكلة امسك الوان اول الم وقفل على نفسي فيها. والله يا اخواني انا مرة اعدت سنة كاملة سنة كاملة عشان نقطة العزيمة ايه كيف يصبح عندي عزيمة العزيمة دي هي الفرق ما بين السابقين وما بين احط الخلق اذا اعدت سنة كاملة عملت كشكيل انا بعد ما خلصت السنة ابوصل كمية كشكيل اللي انا اعدت حل الفا نفسيا كيف اصل الى العزيمة وانا و... قلت يا نهار أبد. انا لو كنت الوقت ده عملته حاجة في ديني ولا في دنيتي ده انا كنت طلعت من الاوائل في اي حاجة قدت دي الوقت ده فيها اخوانا يعني بلاش لاش ندخل الدين بفكر الدنيا بتاعنا بلاش لاش ندخل الدين ده اهوانا الدين اسهل من كده بس ناستجيب ربنا اول حاجة معلاش للنبي اتحلل وخطط اول حاجة قالها للنبي قوم الليل قم فانذر اتكلم عن ربنا اقرأ باسم ربك اقرأ القرآن وافتح قلبك لكلام مولاك وعيش بقلبك مع كل كلمة من كلام مولاك ابدأوا صح يا جماعة ابدأوا صح يا اخوانا ابداوا البدايه بتاعه اقرا قم قم الثلاث صور الاوائل والصوره الرابعه بتاعتهم النبراس الرابع بتاع صوره القلم وانك لعلى خلق عظيم قم الليل الى عباده قيام الليل قم فانذر الدعوه والكلام عن ربنا من قلبك اتكلمي من قلبك والصوره الثالثه اقرا العلاقه بالقران والعلم والصوره الرابعه وانك لعلى خلق عظيم الاخلاق العظيم اعظم بداية لاي انسان عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى اعظم بداية لاي انسان عايز يسلك السبيل الى الله سبحانه وتعالى اخوانا ابداؤوا صح يا اخوانا فكروا صح يا اخوانا ما تضعوش عمركم في يعني حاجات هتعنتنا اللي اعنا تقول طب اعمل افر يعني هتعمل إفريق. قوم الليل وشوفي قوم الليل اسبوع واحد بس يعني قم النص الساعة قبل الفجر اسبوع واحد ودع ربنا بالاخلاص وقري ايتين في جوف الليل بقلب بيتنسم هواء لم يستنشقه انفسه ويشوف قلبك اي بقى شكله ايه بعد اسبوع خد الدواء يا بنتي نخرج بقى من الفكر النظري ده ونخرج من الفكر المعقد ده ونخرج من الفكر الغير عملي ده يعني, يعني, يعني نبدأ نفكر صح يا جماعة يبقى اذا اتكلمنا الوقتي في عدة قضايا كلمنا الوقتي في قضية الاخلاص الحل العملي للاخلاص قلتلكم قيام الليل. قيام الليل الحل العملي لجميع المقامات الإيمانية في القلوب طيب اتكلمنا برضو عن مسألة قيام الليل وقلنا ان حرام نضيع الوقت ده من مننا بننرى بنا الدرس يخلص بعد شوية بإذن الله تعالى خلاص بقى اجري على سنر الروحنامي يعني قاعد ليه وانت قاعد ليه طب انت دلوقتي ما انتش قادر تنام دلوقتي قوم صلي بقى وابدا قيام الليل من دلوقتي يعني من دلوقتي قيام الليل يبقى يبقى على الاقل قمت في اوساط الليل دلوقتي طيب اختنا بقى حجابه عفتي اللي عايزه ترتدي النقاب نرجع لها سنين وعندها عشان خاطري عشان خاطري يعني عشان خاطري عشان خاطري كثير يعني انا واحد من من انا واحد من الناس اللي عن الاختلاط والعلاقة من الولد والبنت والحجاب يا جماعة قد جعل الله لكل جائل قدرة الكلام ده كلام خطير وهيدمر الحياة لو ما تعملش ولكن الخشوع في الصلاة انا شايف انه هام من الكلام ده اه يعني الكلام ده مش مهم الكلام ده مهم وخطير بس انا شايف ان لو اتكلمنا عشر دروس عن الاختلاط والعلاقة من الولد والبنت والحجاب احنا محتاجين احتكلم عشان درس عن الخشاف الصلاة انا شايف ان الاحتاس بالرسالة والقضية يملى فراغ في حياتك كثير من افكار الرياء كثير من افكار ضعف اليقين كثير من الازمات النفسية اللي بيعدي بها الملتزمين ما هي الا فراغ فراغ ملتزم الدين كله عنده ان ما يقربش من بنته ولا بتقربش من ولد وتلبس نقاب جميل قوي قوي بس ده مش الدين. ده جزء من دي عشان كده في حاجه اسمها الخ... يعني انا هرتب خريطه للمنصوره يبقى ايه اول حاجه اول شرط من الشروط ان ما فيش منطقه في المنصوره ما تبقاش موجوده ما ينفعش اشيل توريل ما ينفعش اشيل المشايه ما ينفعش اشيل طلخه ما سمية الجمل. يعني ما ينفعش اشيل جزء من المنصوره يبقى لازم كل جزء يبقى موجود يبقى انت راجل ملت... م... م... يبقى لازم كل جزئيه في الدين تبقى موجوده عندك طيب والحاجه الثانيه لازم كل حاجه في الخريطه تبقى في مكانها يعني ما ينفعش احط طالخه على اطراف الخريطه واقوم جايب مثلا مكانها لا كل حته تبقى في مكانها ما ينفعش التحرير مكان رمسيس واحط رمسيس مكان فيصل ما ينفعش الخريطه تبوظ كل حاجه لازم في مكانها ثالث حاجه كل حاجه لازم تبقى بحجمها الحقيقي كل حاجة لازمت بحجمها ما ينفعش طال خطبها كبيرة هاد كرة هم رسمها هاد النملة مثلا في توريلي الصغيرة هم رسمها نص الخريطة لازم كل حاجة يبقى هي دي خريطة الدين اول الحاجة اللي فاهم الدين دي خرصة الفهم دي تربية فكرية خرصت الفهم انك انت لازم تبقى عارف ان كل حاجة من الدين دي اسمها دين يبقى العلاقة من النرية بنت دين آه دين طيب وفي نفس الوقت الصلاة دين وفي نفس الوقت القيام للدين وفي نفس الوقت اللي العمل لدين الله دين والدعوة الله دين في نفس الوقت لازم كل حاجة تبقى موجودة مكانها وكل حاجة ما موجودة في حجمها ما دوحدش انضخم قضية الولد والبنت قضية الاختلاط هي قضايا خطيرة جماعة بس ما الصحابيات كانوا بيصلوا ورا الصحابة من غير سترة منهم ما دول كانوا بيصلوا ورا دول في نفس المسجد وكان الامام بتاعهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعني انا عايز اقول لكم ان الموضوع مش كلباشة يعني يعني الموضوع مش يعني مش ايه مش التوتر اللي احنا بنتعامل معاه يعني اصدق ان الكلام عادي يا ابني ابعد عن النساء بعض المشرقين يا ابنت بعدي عن رجال خير للمرأة قال لا ترى رجل وقال لا يرى رجل انما قصدي ما تبقاش دي القضية الوحدة في حياتكم في حاجة اسمها لاحساس بالرسالة في حاجة اسمها علوة طبوح الاماني في حاجة اسمها لاحساس بقضية الامة وقضاء الواقع والنوافد في حاجة اسمها ان احنا نبقى مليانين معاني يا جما الانساني اللي ديله عنده حاجه او حاجتين قاعد فاضي بقى قاعد فاضلهم بقى قاعد بقى يوسوس فيهم ويحبك فيهم فدي قضيه ان انت خرجي الطاقه اللي عندك في الدعوه الله خرجي الطاقه اللي عندك ديت في قيام الليل خرجي الطاقه اللي عندك ديت في طلب العلم خرجي الطاقه اللي عندك دي في حفظ القران انت لسه اهو 19 سنه قدامك من التيلان ان انت تتعلمي انت انا هو ابشيري انا سعاد اكتدى عليها الوقت. انا بغضر يا اخوان <تصفيق> يعني فانت الوقت يعني اجتهدي فعلقتك بربنا طيب خلص ده سؤال السؤال التاني بقى جنة الدنيا اه ماشي فيه سؤال تاني طيب الاخت مها طب يا جماعة طب فيه سؤال يعني بدون ذكر اللي قاله يعني من مدة ذكر انه سينزل لبلد عدد من المنصرين وفي هذه الايام لذلك البلد قادم عدد كبير كبير من دعاه الضلال والفلاسفه مش فين بلدي في مصر دي ولا فين دي مش مش عارف اصل بتاعك مش عارف انت شكلك مثلا من دوله ثانيه جم من عده بلدان اجنبيه واقاموا حفل كبير في يعني حاجه يعني وكان اكثر الحضور طلبه الجامعات كان احنا في سوق عقاد وكل واحد من المفسدين دول تحلق حوالي مجموعة من الطالبة ومصر سمومه ومعتقداته الباطلة دعمين ورش تسورش علمانية بقى وهو اللي نفس ان الحضور كان كبير بذات الشباب يعني فبتقول يعني ان الاعداء حرصين على تجديد اساليبهم في الدعوة للضلال يعني ما هو ما يا بنتي بسألت علوه اللي همه في الدعوة انفرح سبحان الله العظيم الشيخ اللي انا تعلمت دعوة على ايديه يعني ده كان شيخ كبير يعني ونفسنا تمتياز الكلام ده من كم سنة حداشر اتناشر سنة ولا حاجة يعني تعلمت دعوة على ايديه كان شيخ كبير ايام سنه كبير وكان جاله توقف في عضلة القلب يعني, يعني اكتر من مرة وبيض وقل الله وصمم يكمل يعني كان يحقنوله في قلبه حونة ادرناليا دي اللي هي واحد قلبه واقفه وخلاص بيموت يعني, اي اي يعني فانا يعني ماشي بالسيارة كده مع زوجتي فلقيته واقف في الشارع هو وزوجته وشكله وشه تاية خالص يعني الراجل بيموت وراجل الوقت بقى ما عارفش بقى ما دخل على التمانين ولا حاجة يعني الراجل الوقت بيموت فوقفته وركبته وركبته زوجته ووصلته البيت الراجل مش قادر يقول كلمتين مش عارف يركز يعيني وحالك بيموت فوصلته في بيته وبيته في منطقة شعبية فقيرة كدا. وعشان يمزل مع العربية دقيقتين يعني دقيقتين عشان عايش عارف يفتع الباب وينزل رجليه وبأركيا بوصل لأ مجموعة الشباب وقفين كعناصة شارع شاكرهم ما بيصلوشوا فقال لي شوفها دكتور حاذم الناس دي هتموه وما حد يش كلمه يا الله نكلمها عن ربنا انا مش فاهم وبيعمل قوم السمع والصوته ضعيف وواهن فاهم السمع وليوتوا برايح عليهم قلب الزلدل وبتنازل انا كمان وبدأ انا نكلمهم بقال هوي انا كنت مش قدرة تتخلن وراجل لسه عنده عزيمة انه يبدأ يك... انه يكلم الناس عن ربنا راجع لي... ايه الزوجته هتتفتر ايه ده مين الناس دي ايه الناس دي هو سبحان الله العظيم واشيخ من شغل تبليغ مين الناس دي ايه الهمة دي ايه الناس اللي عايش حياتنا عشان ربنا دي ايه الناس اللي بتموت واحد تتكلم عن ربنا دي اخواننا احنا يعني فين جهدنا في الدعوة فين علومنا مهمته في الدعوه هو حرام ان ملحن وهو بيتقتل 1000 سنه على الصغر لانه مات ثابت على صغر الدعوه الى الله ان انت على الصغر وانت بتتكلمي الراجل خلاص بيقترب من الموت على صغر الدعوه الله ان احنا اخواننا ندرك قيمه حتى المامات مش الثبات على اللحيه والنقاب يا ملتزمين على احساس الرساله وعلى الانطلاق الله وعلى فكر المجاهده وعلى فكر التضحيه وعلى فكر العمل لدين الله سبحانه وتعالى شيء كده ربنا في غزوة الأحزاب يقول ايه وكان الله بما تعملون بصيرة يعني انتم مترأبين يعني كل واحد في النازلة اللي احنا فيها الوقت في مصر وفي الأمة مترأب ومترأبة هتعملي ايه هتقتلي عشان الدين يرجع هتكتهد في الدعوة إلى الله عشان الشباب يلتزم ولا لأ هتكافح عشان القلوب تتفتح للهداية ولا لأ يعني عشان كده في غزوة احد اكبر درس خدناه ان اللي هيسيب الصغر بتاعه ممكن كلنا كلنا نضل. بسبب انه واحد ساب الصغر بتاعه يعني اللي على الجامل لما سابه الصغر بتاعه مالت هثر والجيش كله تذب يعني ان كل واحد فينا نوف اغره تركك لطغرك في الدعوة الى الله ممكن يكون مضيعنا كلنا جنبك هو مضيعنا كلنا جنبك يبقى دي نقطة مهمة جدا يا اخوانا دي نقطة قضية خطيرة جدا قضية علو الهمة في الدعوة الى الله علو الهمة في نفس الدين ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا اتكلموا من قلوبكم ومال احنا عاميني المعهد الدعوة وليه كل يوم تقن ساعة ساعة احنا عامينيه ليه لا. اتكلمي من قلبك اتكلم من قلبك زي تايدنا ابراهيم في سورة مريم اتكلم من قلبك افتح قلبك واتكلم يا عم والله ربنا هيجيب قثر عظيم بلاش نكالك ع الدين بلاش نكالك ع الدعوة اعدنا لتخيل ان دعوة كلام قوي ومتفبرك ومتركب ومت... لحد ما اسهلنا الدعوة على نفسنا وعدنا لعقد التربية ان التربية واحد لو يقوله على الشيخ ياقوب متفرغلك او متفرغلك وقاعد يربيك 24 ساعة و... لحد ما اسهلنا التربية. على نفسنا قعدنا نكالكع العبادة ونحس ان العبادة لازم كل ليلة قيام المخاء ولازم كل مرة قرآن قلب يطرفس لحد ما قفلنا العبادة على نفسنا كفاية قفل في الدين بقى كفاية تعقيد في الدين بقى كفاية لازم كل واحد مننا يا بنتي تفاني في, في, في المجال بتاعك بدون ما تكالكع نفسك اشتغل في النوع اتكلم من قلبك الكلمة من قلبك بدون ما نعقد نفسنا طيب اه اه اه رجعلك يا رب بتقول بيقول او بتقول كيف اعالق قلبي واصلح نيتي انا احنا قلنا هو نعمة دواء قيام الليل نعمة دواء قيام الليل طيب ظهر نور ظهر نور بتقول بالنسبة للي بيصلي وبيعمل حركات وبس وبيسمع قرآن حفظه وبس مفيش تركيز مفيش خشوع مفيش دموع مفيش حب للصلاة انا مش بسيب فرض على فكرة لكن بحس ان كده اصلا مش بصلش بعمل شكليات يعني مثلا اتنين وخميس وثلاث يام من كل شهر بصمهم ومظهر الخارجي ملتزم اللي يشوفني يقول عابدة من برد وحتى صلاة بتبقى طويلة لان ده طبعي مش بركز تقريبا فولا كلمة نفسي. حتى لو عادي مش خشوع ولا دموع ولا كده انا حس ان في الضياع يريد تكون انت سبب في رجوع الربنا عاوز حل ارجوكم طبعا انتوا ممكن تتعلقوا عليها وتقولوا الكلام ان يعني ايه ان طبعا الـ الـ يعني انا مش عارف اقول ايه يا جماعه بس فكرتني برساله الاخت مها وهي بتقول ارجو زيادة توضيح لنقطه عدم قياس الالتزام بالمشاعر يعني ان انا كنت بقول دايما ما تقيسوش التزامكم بالمشاعر قيسوا التزامكم بالاوراد يا جماعه قيسوا التزامكم بالناحيه العمليه الاول يعني الاخت زهره بتقول ان هي بتقرا قران وانها بتصلي وانها ملتزمه بالنقاب وان هي عابده او بتقول في الصلاه وان هي بتصوم 25 يوم 3 من كل شهر بتقول بس مش حاسه بقلبي بس يعني قضية انك مش حاسة بقلبك دي مرحلة تانية بقى مرحلة يقول لها مرحلة التعاود ومرحلة الاوراد المرحلة التانية مرحلة الانطلاق اللي انت بتعمليه ده ده في حد ذات وفتح من ربنا سبحانه وتعالى ايه تستقلي بيه عشان ما يضعش منك ايه وعد تستقلي بالكنز اللي ربي اهولك والكنز اللي ربنا عشان ما يضعش منك وفي نفس الوقت يعني عايزين نفهم ان عدم قياس للتزام بالمشاكل مش معنى انك ما انتش حاسه في الاعمال ديت هيجي حاجه هتخليكي تحسي هيجي رمضان يخليكي تحسي ان انا استمري واثبتي اوعي تحبطي اوعي تحبطي هو الكلام اللي قالته زهره ده يا اللي هي اللي هي منه ومتضايقه منه ده اللي انا بقوله لكم هو ده الالتزام هو ده اللي انا عايزه من كل واحد منكم انه يروادوا ثابته في القرآن وفي الصيام وفي القيام وفي العبادة وله اوراد ثابته طيب انا مش حاسس بقى اه دي اللي روح الالتزام اللي هي الروح بقى الدخليها في الاتفاد انا مش هسأعمل ده ان شاء الله بإذن الله نقطة هنقص معاها وقفة مهمة جدا في منهج الورش ان شاء الله بإذن الله لما نخلص صورة مريم بإذن الله في درس الجماعية حاجة اسمها الشواحن السبعة الشواحن السبعة يعني ايه يعني فيه اعمال لا تحتاج الى طاقة نفسية كبيرة من اجل ان تعمل و... وفي نفس الوقت بتشحن يعني ايه بتشحن يعني تخليك اما تيجي تقرا القران تقرا القران وانت مشحونه بقى تخليك اما تيجي تصلي تصلي تقوم الليل تقوم الليل وانت مشحون غير العبادات دي غير قيام الليل دي غير ورد القران دي اسمها شواهد دي الاعمال اللي طول ما الملتزم متبع معاها الاخر في حياته هيفضل مشحون باذن الله سبحانه وتعالى خلاص ايه هي ما هي هذه الاعمال هي الاعمال. اهي هم سبع اعمال هنسموهم سبع زائد واحد. يعني مش هنسموهم شواحن الثمانية هنسموهم شواحن السبعة بس سبع زائد واحد. لان الواحد ده ده بتاع بقى الناس اللي هي ربنا فتح لها اوش. ايه هم السبعة وايه الواحد? رقم واحد حضور الدروس في المساجد. طب اعمل ايه? اذا كان الدرف بتاع الشيخ اللي بيدي في بلدنا ضعيف. يا ابني ما هو الشاحن مش الدرس ولا الشيخ. الشاحن تتنزل عليهم الملائكة وتخشوهم الرحمة و... و... وتحف و... وتتنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة واذكرهم الله في من عندها هو ده سبب الشح حضور الدروس في الجوامعة و... وعلى فكرة يا جماعة 80% من التأثر القلبي بالدرس انك انت تقعد في وش الشيخ ان انت تقعد في وش الدعية الدعية النسائية اللي بتديكي 80% من التأثر ان انت تقعد قدام ما تقعدش ورا أبداً. أبداً, ابدا يعني اللي بيقعد ورا ده ما بياخدش 10% من فائد الدرس يبقى رقم واحد حضور الدروس الإيمانية على شرط إنك إنت تقعد قدام إنك انت تبقى. رقم اثنين ان إنت تيجي بدري ما تروحيش على صلاة العيشة وتقول أنا ما تشحنتش ليه تروحي من أول ما تدرس رقم اثنين سماع الشرائط الوعظية القوية شوف مين الدعية اللي بيأثر فيك أو إنت الدعية اللي بيأثر فيك سماع الشرائط الوعظية القوية. قويه يقينا بصوا النت إن في مليون داعيه كل الاشكال والالوان والاصناف والاحجام والمقاسات والانواع والمواعظ والطرق والاساليب مفيش حد روح كل الطرق مليانه واقف مش ممكن ادخلي بس على طريق الله كده واكتبي مثلا الدروس الصوتيه بلاش الدروس المرئيه يا جماعه الدروس الصوتيه لان الدروس المسجله هي اقوى دروس اصلا اعطت الدعاه بحياتهم كل الدعاه راس السنه ادخلي على الصوتيات واقري اسماء الدعاه هتلاقي 5000 داعيه حد من دول يأثر فيك يبقى رقم اتنين سمع الشرائط الوعظية بصفة مستمرة ولو مرة في الاسبوع حضور درسه مرة في الاسبوع شهرين رقم ثلاثة الصحبة الصالحة أعني بايه من الصحبة الصالحة مش الملتحين والمرقبات طب برضو يعني ايه يعني زي الشيخ اللي أنا قابلته في الشارع والرجل عنده ثمانين سنة وبيموت وأم راح بكلم الناس الصحبة اللي زي دي بقى اللي رجعنا أنا ومراتي حياتنا بقلوبة ده الراجل اللي رجعنا انا حس ان انا انسان حقير مليش هيمة ورجع مراتي مقلوبة وتفكيرها م... اللي زي دول يا جماعة تصحبوا الناس اللي عندها روح الناس اللي عندها روح الناس اللي عندها احتاس بالرسالة الناس اللي عندها له همة في الدين هي دي صحبة اصحاب الهمم العالية صحبة اصحاب الهمم العالية حتى لو هتمشي وراها او انت هتمشي وراها صحبة اصحاب الهمم العالية حتى لو اكبر منك بسنة او سنتين صحبة اصحاب الهمم العالية يبقى اذا رقم ثلاثة صحبة اصحاب الهمم العالية رقم اربعة اللاه انت العمرات التربوية يعني العامرة وحدها كافية لقلب حياة ايięcy 2000 بس لو تعمل صح. وهي دي فكرة عمرت التربية واحد واثنين وثلاثة ان شاء الله غالبها تبقى سبعة اثنين الجاي. بإذن الله في خلال يومين كده الاعلان ينزل ان شاء الله عمرت التربية ثلاثة غالبها تبقى سبعة اثنين الجاي بإذن الله. سبحانه وتعالى. اي اي اي العمرات التربوية انك تروحي عند الحرم تتشحني صح. تعبودي ربنا صح. تكافح في العبادة هناك صح. العمرات من اعظم الشوحن عشان كده كافح انك انت رمضان الجايزة تطلع عمر كافحي انك رمضان لو انت مش قادر تطلع معانا او بنتش قادر تطلع الوقتي كافح ان العمرات دي تبقى حاجة اكثر ما تكون في حياتك كنا مع السلام قال المتابعة بين الحج والعمر يعني, يعني حث على المتابعة بين الحج والعمر رقم خمسة المواسم التعبدية رمضان وعشر ذي الحجة دول شحدة السنة كلها لو استثمروا صح يبقى دول ترقادلهم من الوقت لو استثمروا صح رقم ستة الدعاء طب دلله عليك كده طب درب كده يعني انا لو رفعت يدي الوقت قلت يا رب يا رب والله يا اخواني انا ببقى في فطور لا يعلم الا الله ليه تكاليف دعوية وراء بعضها دع. اللهم لك الحمد على نعمة الاستعمال تكاليف دعوية وراء بعض بوصل لدرجة انه دفع اعلم مش قادر مش, مش قادر قلبيا مش مش قادر بداية مش قادر قلبيا نجال فتور يا اخي ارفع ايدي واحدة توصل لربنا تقتل انزل ايدي احس ان انا كأن انا قلبي كان محطوطش في شحل في فيشة يعني سبحان الله العظيم تبقى مقردش القرآن ولا سبحت ولا رحت جال في التضبر ولا رحت المقابر قعدت لي ساعة ايه اللي حصل هو الدعاء بيشحل يعني سبحانه هو بقى بسبب اجابة الدعاء هو الدعاء نفسه جمع قلبك على الله والتوصل والتضرع وانك انت تفصل عن الدنيا وتجمع كل همك على ال ال التوصل الى الله ده بيعمل رسطات نفسي عندك الله اعلم وايه بس الدعاء في حاجة بتشكينا جبعة الدعاء بتوصل انك انت تفصل نفسيا في الدعاء طيب رقم سبعة حفظ القرآن حفظ القران بيشحذ اه يعني انت ما قلتش ورد قريت القران قلت حفظ اه حفظ القران بيشحذ بيشحذ ازاي انا ما يا جماعه ان انا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه سبحانه وتعالى كذلك نسلك في قلوب يعني ال ال القلوب دي ليها مسالك ما حدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى انما حفظ القران بيشحن اه بيشحن انك انت تقدري تقعدي تحفظي ربع قران لمده 3 ايام تلاقيتك مشحونه وعزمتك عاليه جدا ايه السبب الله اعلم بس هو في سر في العمليه دي يعني فكرة الشواهد دي فكره يعني الواحد يعني اتعذب وهو طالب زمان اعمل ايه احس ازاي فسبحان الله العظيم يعني بدا الواحد يراقب فعلا سكرة الاعمال اللي بتشحن وممكن ما تبقاش محتاجه مجهود كبير طب انت قلت 7 زائد 1 يعني في حاجه انت عن السبعه اصلا ايه والحاجة دي ورد المجاهدة الفردية ده اوراد الانبياء بقى. ده ورد السيدنا دوود ورد السيدنا زكريا وورد السيدة مريم ورد المجاهدة الفردية ان يبقى ليك وليك ساعة في اليوم فيش مخلوق يطلق عليها قعدى بينك وبين ربنا قدامك مصحفك ومش بتقري انت تجاهدي ممكن تعود في آية أحس بالآية إزاي رب أو صلك إزاي رب أعدى تسبحي وتبص اللوحة الأسماء الحسنة وتركيز في اسم إسم وتسبحي على هذا الإسم وتبدأ التحفوري قلبك باسماء الله الحسنى بما ممكن تعيش في الجلسة دي مع اسم اسماء الله الحسنى يوم وتفضلي قلبك يهين مع هذا المعنى تاني يوم تقفي مع مشاكلك الإيمانية وتعادو ربنا تالت يوم تقفي مع آية وتبدأي تقفي مع حل قلبك مع الآية يعني ده ورد المجاهدة الفردية ده حاجة بقى ده صفات الأنبياء للي يقدر انه يوصلها يبقى اذا اختنا ظاهرة اللي بتعاني من مشكلة الـ الـ الـ ان أوراد بدون روح بقول لها ان ديت مشكلة ان وجود الأوراد ده التزد دي مرحلة التعود الطلاق بقى الامرد روح على دي بتيلي بالشواحل ان يبقى في حياتك شواحن يعني العبادات دي نفسها مش بتبقى هي الشاحن غير لما انت مستواك الايماني بيعلى لما مستواك الايماني بيعلى بيبقى ورد القران نفسه شاحن بيبقى قيام الليل نفسه شاحن انت في الاول انت ممكن تلاقي مش حاسس الصيام ممكن تلاقي مش حاسس بيه مش فاهم ايه المعاني اللي فيه يبقى لحد ما ده يحصل عندك موضوع 7 زائد واحد اللي هي الشواحن السبع اللي احنا قلناها حضور درس في الاسبوع 12 درس في الاسبوع صحبه اصحاب الهمم العاليه العمره التربويه قدر الوضع اغتنام المواسم رمضان زي الحجة الدعاء بتوسل وتضرع واستغاثة خمس دقايق وشوفي قلبك كيف اشكله ايه حفظ القرآن ربع ربع في المرة يعني لو اتعود مرة في الاسبوعين بقى ربع في الاسبوع لو اتعود مرتين بقى ربعين في الاسبوع وارد المجاهدة الفردية يبقى ده بالنسبة لأختنا ايه اه زهرة اه بالنسبة لي اه اه بالنسبة لي زولوجست عبده سعيد عايز أفضل وأسرع حاجة تخليني أكمل في طريق ربنا إنك هيئة أصلي صح <تصفيق> يعني انت عايز أفضل وأسرع إنت عايز حاجة بقى إيه موديل إنت عايز حاجة غاني إيه يعني مفيه زيها تخليك تكمل إنت عايز حاجة فعلا تخليك تكمل في طريق ربنا صلي صح طب صلي صح إزاي إن شاء الله دي بتبقى الوافة بتاع الدرس الجنيه الله أتدرونا بيني اينا دايما اقوم ما عزينا نصلي صح ولكن من اخطر الحاجات اللي انا شخصيا جاربتها فخشوع في الصلاة حمل الدعاء بتاكرا الصلاة حمل طلباتك على الصلاة بتدخل الصلاة وانت الصلاة بتاعتك لا تصعى متادش الصلاة فعلا بتغير حياتك ليه؟ لان الصلاة بقتها ورد الدعاء بتاعك طيب قصاي بارك بقى اخونا قصاي يعني طبعا نسال قصاي طويلة جدا وتدل انه هو بيفكر كتير مع نفسه وبيقاف كتير عمار فاكت فلس كامل مرز صفحة ونص هو بيقول اي اي يعني زاك الله خيرا على إجابة السؤال طيب حبيبي بيقول بقى تاني حاجة بقى انت ما جاءت على سؤالي ما جاءت ليش إجابة كاملة وده يعني ايه اي لو قفت قدام ربنا وقلت له بعدت سؤاله ما جاءت ليش يا رب يعني القصائي بيخوفني من ربنا ان انا ان انا ان ان ان ربنا حبيبي احفظك يا عم احنا هايزين نسنة ضع الحاجة التالتة انا حاسس ان في عندك كلام كتير انت مقولتوليش الحاجة الرابعة انا كان ممكن اسأل اسئلة عالية يعني قصده انا كان ممكن اترسم عليك كان ممكن اقول بقى كلام عالي وما يكشفش حقيقة نفس يعني حبيب قلبي ما يعني انا ما بترسمش عليك عشان انت ترسم عليك يعني احنا منهجنا البساطة والسلاسة والوضوح والصدق مع بعض عشان ربنا يقولنا علينا بسبب الصدق ده ان شاء الله ا انت جاوبت على سؤال في درس كامل اللي هو سؤال المنهج وانا سؤالي ليه ما جاوبتش عليه بالصوره دي حاجه كده يعني او او يعني ايه هو فرحان ان في منهج الله خير طبعا وان في ناس بتصعب انها تطبقه انما انت ما قراتش بسؤالي واخرت سؤالك طب وايه يا حبيب قلبي ما اخواتك زيهم زيك المشكلة المشكله باخر سؤالك للاخر يعني وايه المشكله يؤثرون على انفسهم ولو كان بيبقى خلاص المشكله ان ما جاوب على سؤال اخوك او اختك كده انا كنت بتهلك وانا بكتب الكلام من كتر الذكريات السوداء ونال اللي عمال اتكلم فيها بص طيب اقولك استخير بقى اكمل انا الرساله الاولانيه بتاعتك فتحت قلبي ليك والرساله الثانيه بتاعتك قفلت قلبك يعني عشان ابقى صادق معاك يعني هشيل بس ما اقعدش اطول عليك كده الرساله الاولانيه حسستني ان انا قدام انسان بيعدي الرساله الثانيه بتاعتك حفتني ان انا انسان بيفكر كتير وبيعنف نفسه وحاسس بانه مهم وحاسس ان الدنيا لازم تقفله وده مش هيحصل حبيب قلبي يعني ده مش هيحصل لك ولو انت منتظر صحبة تعمل معاك الطريقة اللي انت بتعملها ديت يبقى انت بيستني ناس تشل لحياتها عشان تشوف لك مكلات وده مش هيحصل حبيب قلبي خاصة ان مشاكلك دي مش مش الكلام العمل بتاع حلها ان انا كمان اسيب الدرس واسيب الرد على اسئلة الناس واحد احلل معاك يعني مش ده الحل حبيب قلبي يعني انت حلك انا بقول لك هو انت حلك انك انت تلغي دماغك سنة واحدة بس. بلغت ناجك سنة واحدة وتسلم وكل عمل صالح يتفتح قدامك في السنة دية تدخل فيه بدون تفكير انت مرضك كثرت التفكير يعني ده مرض انا عارفه كويس جدا عارفه كويس جدا جدا, جدا ومشخاصه كويس جدا جدا وانت حبيب قلب لسه صغير انا بقى شاف المرض ده بيجيب ايه بعد كده يعني انت لابسك جيت في الاخر يعني انا جالي وساوس انا مش عارف حسيت بايه من قالك لديه ده بسبب ان انت عنك وساوس اصلا ده بسبب ان انت ضغل يعني واحد بتخيلوا واحد مسك رأبة واحد وقعد يضغط عليه يضغط عليه انت متخيل اللي بتخنق ده يعمل ايه انت عمل كده بقى في نفسك انت عدت تضغط تضغط, تضغط تضغط انت وحشة انت منافقة انت ضيعة انت ضلة انت, انت كذا طب في الاخر نفسك هتنفجر في الاخر نفسك هتنهار في الاخر حبيب قلبي ولا تبغض الى نفسك عبادة, الى نفسك عبادة ربك ما تحولش الدين لحاجة وحشة. فحياتك الدين فهل الدين جميل الدين متعة من متعة الحياة يبني السواك مرضاته للرب حدة خجمة تحطها بوقك ربنا من فصة بسماهات يرضى عندك هتكلكع الدين ليه؟ اولا معلق ورقة عندي في القوضة اهي وان باش مهندس عليه صديق بالله لا اهتم بذات ايه يا عمم كلكعين الدين يا عمم هو, هو الطريق اللي ربنا عد هو انا لازم عقد نفسي وكئب نفسي واحد حبيب قلب دي شهوة فكس ده مش دين ده دلب يتعبدك بي الله عشان تقول ان انت هتاخد حسنات على الطرق دي حبيب قلبي انت ده شاوة فكر انت عندك طاقة فكرية عالية طاقة الفكرية دي هتخرج متقلقش يعني ما, ما, ما, ما, ما توطرش نفسك طاقة الفكرية دي هتخرج فيه هتخرج في حاجة نافعة هتخرج في حاجة توصلك لربنا هتخرج في حاجة ربنا ينفع بك في الدعوة فيها انما ما تخرجهاش قنبلة تنفجر فيك ما تخرجهاش تحطيم نفسي فيك يعني انت, انت كاتب يعني كاتب حاجات يعني وبتدافع عن حاجات انا ردت عليها ليك حبيبي انا مش عايزك دافع نفسك انا سعيد بكل حاجة جميلة عندك انما يعني, يعني اقبل النقد و و و يعني وزي ما بقولك الوقتي يعني انطلق لو ربنا اخلع عليك يعني حبيبي اشيل دماغك دي شوية اتخلص من نفسيتك شوية اتخلص من عقلك شوية عشان تقدر تعيش يعني انا شايف ان انت مشكلتك في دماغك مشكلتك مشكلتك انك انسان مش بسيط ولا سهل لا انت سهل مع نفسك ولا انت بسيط مع نفسك وبالتالي انا موقن ان انت لو في يوم اللي انا مشتغلت في الدعوة هتبقى معنط مع الناس برضا وهتبقى صعب مع الناس واللي هيسمعك هيصلع شخصية معقدة برضا ليه؟ لان انت سهل مع نفسك خالص والنفس مش ما بتجيش كده يعني مش ده, مش ده طريقة التعامل مع النفس اه اه يعني سبحان الله العظيم إن الله قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق أوغل ادخل للآخر بس برفق انت عارف إن الله يأمركم أن تسبحوا بقرة آه طب ما لونوها بقى صفراء وفقاء آه طب ما هي بقى إن في الآخر جغدوا مقرة وزنها دهب عقدوا الدين على نفسه بوكالكعوا الدين على نفسه والقصة دي بقت هي عنوان صورة البقرة اكبر صورة في القرآن وفصات القرآن يعني كأن رسالة في اول صورة البقرة اوعوا تعقدوا الدين على نفسكو اوعوا تحولوا الدين للكلكعة اوعوا تحولوا الدين لعقد اوعوا تحولوا الدين لغموض ومتهات ونفسنا ويوقت تحولوا الدين لكده خلوا الدين سهل وبسيط وجميل خلوا الدين واضح خلوا دين انما مسألة إن, ان نفضل نعقد إن لحد ما في الاخر توصل لدرجة انا كنت بتهلك وانا مكتب الكلام من كتر الذكرات السوداء ذكرات السوداء ليه؟ هو انت ذكراتك مع ربنا سوداء هو انت حبيب قلبي انت هو, هو في واحد ربنا ييجي في حياته ويبقى حياته سوداء يبقى انت ما كنتش مع ربنا حبيبي يبقى انت كنت مع نفسك ما كنتش مع ربنا يبقى انت كنت ماشي في طريق ارضاء نفسك مش طريق ارضاء ربنا سبحانه وتعالى طريق ربنا سأل من كده سيدنا موسى قال في سورة الكاف في قول الله سبحانه وتعالى اي اي اي لقد لقينا اي قال اي لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ده نتعب نتعب النبع عليه السلام قال في البخاري ايه؟ ما مسى موسى النصب شوف الكلام على الفكرة الحديث ده يعني سبحان العظم الحديث خطور جدا يعني لو ربطنا من الأول الحديث النبع ما مسى موسى النصب حتى جاوز المقاط يعني النبي بيقول ان موسى محسش بالارهاق والتعب والضغطة والدي الا لما عدى المكان اللي ربنا حدده له عارفين المعنى ده ايه؟ معنى رهيبة حبيب قلبي عارفين يا اخوان المعنى ده ايه؟ ان كل واحد فيك ووحدة فيك وحازن في الوقت انه تعبان في الفتزام يبقى هو مجوز من قط يبقى اللي انت بتعمله في حاجة مجدية يبقى انت في حاجة ماهيش دين وانت حملت نفسك عليه حملتها عليك او في حاجة انت بتعملها غلط أو, او انت سبت الحاجة اللي فيه رضا ربنا واشتغلت في الحاجة اللي فيه رضا نفسك ماما ساموس النصب حتى جوز المقاط انت الوقت اللي انت فيه ده اسمه نصب يبقى كده انت جوزت انت جوزت عملت ايه اللي ده مش الدين انت اخبارك في قيام الليل ايه ورد القرآن بتاعك اخر مرة رد القرآن تكبيره الاحرام النهارده كام فرد من الخمسه انت صليت السنه للقبليه والبعديه وتكبيره الاحرام اخبارك بعده ايه ما بين الاذان والاقامه ده لا يرد انت كام مره بين الاذان والاقامه النهارده لحقتهم ورحت بدري ورفعت ايد جددت وضوءك لكام لكام صلاه النهارده كام صلاه النهارده جددت وضوءك فيها ايه الاسم من اسماء الله الحسنى اللي انت كنت عاش النهارده ايه الشريط الوعظي اللي انت سمعته النهارده ايه ايه الكتاب العلمي اللي انت ماشي بتذكره مع حد من الناس حفظ تأديه من القرآن الشهر اللي فات حبيبي هو ان انا عود افكر افكر افكر وفي النهاية انا مش منطلق انطلاق حقيقي في الحاجات اللي هتوصلنا ربنا حبيبي انت, انت يعني رب وصلك هلك الى انت زكى واهديك الى ربك فتقشى اعبد وصلي وصم صمت النهاردة الاثنين صمت كنت صايم و فطرت قبل والخميس انت بتحافظ عليهم طب الثلاث ايام البيض انت بتحافظ عليهم طب انت اخبارك ايه في العباده اخبارك ايه في جلسه الضحى بتقول جلسه الضحى كام في الاسبوع حبيبي عبادتك شكلها ايه يا جماعه الطريق الواضح هو. اهدنا الصراط المستقيم الصراط ده الطريق الواضح الطريق الواضح يعني طريق الدين طريق واضح نعقده على نفسنا ليه فانا يعني يعني سبحان الله العظيم بحث التربيه النفسيه آآ آآ كنت بكتب قريبا يعني في المقدمه بتاعته اهداف بحث التربيه النفسيه اللي فكان اهدافه خمس حاجات القوة النفسية، والصلابه النفسية، والمرونه النفسية، والطهره النفسية، والسهوله النفسيه السهوله انك تبقى انسان سهل ان احنا ما احناش احنا معقدين احنا صعبين انك انت تبقى انسان سهل في حياتك فدي انا شايف انها تفرق معاك كتير جدا جدا جدا إي إي إي يعني الحمد لله تملى الميزان السواك مرضات للرب اوغل فيه برفق لا تبغض الى نفسك عبادة ربك ان الله يأمركم ان تسبحوا بقرة إي إي ان الله يحب الهين الليم السهل القريب ما مسى موسى النصب حتى جوز المقاط كل النصوص دي انا عايزك انت بقى تسمع الدرس بعد من خلص تاني وتكتبها في ورقها وتبدأ تتعبد الله بها وتعمل جدول م الاساسية اللي انا قلتها لك النهاردة او على نصها لانا قلتها لك حاجة كتير وارجو يا قصي ان انت تتبعني برسالة ان شاء الله باذن الله يعني قبل الدرس الجاي تكون وقبل الدرس اللي بعده تكون تبعتيني برسالة في دا وفدا تقول لي فيها اخبارك في العبادات ايه في الاوراد بتاعتها وعايز رسالتك يا حبيبي لا تزيد عن ثلاث سطور لان اكتر من كده ما تزعلش مني تزعلش مني انا سيء ظن فيك يعني انا راجل يعني, يعني أنا راجل بالنسبه لك مربي فانا وظيفتي ان انا فايروس سكانر يعني ايه فايروس سكانر يعني انا بلقط من كلامك مشاكل انا شايف من كلامك مشاكل مش مش عايز اقرا مشاكل ان انا عايز يعني النفسيه الجميله بتاعه اللي فاتت اللي انا قرات منها حاجات ايجابيه وانطباعات ايجابيه وكنت فاهم ان انت تستفيد من الكلام اللي انا قلته اكتر من كده خلاص لو سمحت يا قصي الرساله لا تزيد عن ثلاث سطور ولا يوجد فيها اي تفاصيل عن نفسيتك ولا عن افكارك ولا عن خواطرك ولا عن مشاعرك انا عايز كلام عملي انا عايزك تجيب لي جدول محاسبة النفس بتاعك عملت كذا ومعملتش كذا والورد الفلاني فشلت في كذا وتكبرت الاحرام ادركتها في كم صلة والدعاء بين الادان والاقامة في كم صلة وصمت اثنين وخميس ولا لا انا عايزك تجيب لي كلام بهذه الطريقة ما تجيب ليش اي كلام فيه اي تفاصيل انا عايز اموت الجز في شخصية بعض الاخوة والاخوات اللي هو يعني لا حبيب قلب انطلق الى الله وبعد كده شوف فكرك ده بقى لما يبقى في النور هيتطلع ايه ويخرج ايه ربنا يسنددكم اخواني وربنا يبارك فيكم انا بس كان نفسي في حاجة يعني مسألة بعض المشاكل الاجتماعية اللي بتجيلنا ما بين الزوج والزوجة وامرات زعلانة وجوز يزعلان بصوا جماعة تلت صفات بتخرب البيوت تلت صفات بتخرب ده لكل واحد متجوز واحدة متجوزة منكم وعلى فكرة لو كل واحد برب ولاده وعلى فكرة لكل واحد شغال في الدعوة وعلى فكرة دي تلت حاجات بتخرب الدنيا رقم واحد الامص رقم اتنين الغضب رقم ثلاثة السلبية لسه كنت بقولها لاخ النهارده بينه وبين مراته يعني خلاف البيت بينهار قلت له الثلاث حاجات دول بيخربوا البيت قال لي الثلاث حاجات دول فيا قلت له طب انا اعمل لك ايه بقى القمص ان انت اول ما مراتك تعمل حاجه مثلا تزعلك اه تقوم ضرب البوز الحلو او هي تقوم ضربه في البوز الحلو وان شاء الله الله يعرف بقى إن, ان هو كان غلطان في حقي بقى ايه ده ايه الطريقه دي الحاجه ما تتشاجر ما تتكلم ده لاش الكبر النفسي اللي عندنا مراتك عملت غلطة قلتك عمل غلطة او قالك كلمة وعشة او جوزك عمل غضب ويقوم راجل ضرب مراته وتقوم الست متوترة على العيال ب... ايه يا ابني ايه التفاهم يا جماعة الصفة الثالثة المدمرة السلبية انك تشوف حاجة غلط في اللي قدامك في صاحبك في مراتك في جوزك في أولادك وتسكت انا معلمها لولادي انا الثلاث كلمات دولا انا معلمهم بس ايهم لولادي اعملوا اي حاجة الا انك في عائلتي تعالي قوليلي انا زعلانة يا ابي وزعلانة منك في كذا يا ابي انما هتتأمصي شوف انا عمل معك ايه رقم اثاني الغضب فيش غضب انا بعملها مع ولادي حد يقول لي مثلا كيل تضايقني او كده مفيش غضب لازم ندر حبا حاجة الثالثة السلبية لما تشوف غلط في اللي قدامك او اللي قدامك عمل حاجة معاك او شفت مشكلة اتكلم خلينا واضحين يا جماعة خلينا واضحين الحاجة الثانية مسألة ال يعني التألم الأبوال لربنا فتحالم في الدين بصوا يا جماعة أي واحد مننا واقفة خمس كلمات أي واحد مننا واقفة تغرم من للصغور الكلام ده طبعا فقه المحترفين طبعا بحث فقه المحترفين إزاي تبقى إنسان محترف مين فيكم ها سواء واحد ماسكة ورش سواء واحد ماسك حاجة في النت سواء واحد ماسك منتاج سواء واحد ماسك إخراج اللي عنده الخمس نقط دول ده في الدين يبقى اسمه محترف ده يبقى احنا انتقلنا من مرحله الهوايه لمرحله الاحتراف مش انا قلت لكم مين هو الجندي قلت لكم يبقى لاي مهمه ويبقى يشتغل تحت اي قائد ويبقى يشتغل مع اي فريق عمل ويبقى يشتغل في اي وقت قلت لكم اللي عنده الاربعه دول ده اللي اسمه جندي اهو اللي اسمه محترف اللي عنده الخمسه دول اللي منكم شغال في اي صغر اعلامي في اي صغر دعوي في اي صغر اي اي اي من صغور نشر الدين في دعوه غير المسلمين في تربيه الاطفال في تحفيظ الخمس كلمات اللي هقولهم ده اللي في الدين يبقى اسمه محترف ايه هما الخمس كلمات رقم واحد صغرك فتحك رقم اثنين صغرك معراجك رقم ثلاثة صغرك جنتك ونارك رقم اربعة صغرك عمرك رقم خمسة صغرك كلك اللي فاهم الخمس نقطه اللي بيطبقهم في اي نقطة عنده يبقى ده الانسان المحترف يعني ايه صغرك معراجك يعني انت الوقت شغال في الجولات مثلا انت شغال في الجولات اللي بيطلع على منظر صغره مش اهم منك يعني المعراجك للفردوس الاعلى يعني اوعى تحتقر فباب الصغر بتاعك اوعى تظن ان الشيخ محمد حسان اللي بيطلع على المنبر صغر الدعوة المنبرية اعظم من صغر تربيت الاطفال كلها صغور عظيم ده بضبط اللي يعتقد مثلا ان ايه ان كلية إيه ان مثلا تخصص البطة اعظم من تخصص الجراح او ان كلية تجارة اقل من كلية هندسة ده كلام ده تخلف دنيوي ده عند اهل الدنيا التخلف ده انما في الدين كل الصغور بتوصل في الداوس العظيم يبقى اامن بصغر تعك رقم اثنين صغرك جنتك ونارك اللي هي كلمة عباد بن لما ضرب بالسهم وهو بيحرس الجيش هل ولولا فغر اننني عليه رسول الله بامانه ان يضيع لانقطاع روحي احب الا من النقطه هذه الصوره يبقى يبقى انت ممكن تدخل الجنه بسبب السهر اللي انت ماسكه ممكن تدخل النار يعني انت باسك حاجة في حاجة فنية انت باسك حاجة في فريق التفريق انت باسك حاجة في التصوير او في الاغراج انت ممكن تدخل للجنة بسبب صغرك ده وممكن تدخل النار لو خنتنا من الصغر ده ولو قطينا من قبلك من الصغر ده يبقى انك انت تفهم من الموضوع جنة ونار مش لعبة رقم ثلاثة صغرك عمرك يعني ايه زي الموظف بيتارك وعنده 25 سنة يشتغل في الحكومة يشتغل مثلا دكتور بطنة في مستشفى كذا بييجي مثلا بعد خمس سنين يقول انا عايز اقلب بقى اشتغل مهندس بعد 10 سنين يقول انا عايز اقلب بقى واشتغل صغرك عمرك بيبقى دكتور بطنة لحد ما بيموتوا عنده 75 سنة دكتور بطنة يبقى صغرك عمرك يبقى صغرك ايه صغرك عمرك يبقى, يبقى لازم تدرك ان, إن خلاص ده تخصص حياة ابدع بقى تزود بقى ركز بقى فكر بقى اتعلم بقى صور امكانياتك في الصغر ده بقى رقم 4 صغرك كلك يعني ايه صغرك كلك يعني بلاش مرض الطمع في الدين يعني الاخ يبقى شغال تدرس اطفال تلاقي واحد ينزل يا الله انزل معاك وبعد كده يلاقي واحد مثلا ايه بيحقق مخطوطات الله ده انا نفسي احقق مخطوطه انا كمان وبعد كده يلاقي اخ مثلا بيدي كلمات مثلا يا الله ده انا نفسي ابو حافظ قران انا كمان ويلاقي اخ بياخد اجازه عشان يدي اجازه ده نفسي اتعلم القراءات العشر يضيع نفسه يبقى ثغرك كلك يعني ايه بلاش الطمع في الدين. ما فيش واحد يبقى دكتور اطفال ودكتور اطفال ودكتور نساء في نفس يبقى صغرك كلك تخصص ركز تركز اللي بيشتغل حاجة في الدنيا بيشتغل هي الحاجة دي ما بيحولش بقى يتوه نفسها صغرك فتحك يعني ايه الصواتي قوليه طب اعرف من ده صغري الحاجة اللي ربنا فتح قلبك لها الحاجة اللي ربنا فتح لك بابها اكتر حاجة عملتيها في الدين وجه نفع للاخوات ونفع من وراء ايه اه انا لما اشتغلت في الدعوة في مناك كتير او اتقصرت بيا انا لما اشتغلت في تحفظ الاطفال حفظي الاطفال كويس جدا انا لما كنت مش عارف اعمل ايه يبقى يبقى لقيت الشباب قلبه متفتح لي يبقى اذا شوف اكتر حاجه ربنا نفع بيك منها يبقى ديت فتح ربنا عليك الحاجه اللي ربنا فتحها ما تختارش صغرك ادي حكايه كان يقول لي زمان انا عايز افتح مكتبة وادعو الشباب من خلالها قعد خمس سنين مشلول في بيته لا عايز يشتغل في دنيا ولا في دين لحد او في النهاية <تصفيق> طلع صغره في الدين حاجه ثاني خالص ربنا فتح عليه بصغر ثاني خالص فده ابو يا عم ربنا نفع بيك في ايه شوف إيه شوف اياه المفتوح شوف اياه الحاجة اللي ربنا ادىك مواهبة مش الحاجة اللي انت عايزة يا جماعة الدنيا يلفع اول انا هزنا مهدرة أنا نفسها بقى سيدالي في الدين مفيش الكلام ده الكلمة تدي جريمة في الدين انا نفسها بقى داعية ومفيش في الدين الكلام ده في الدين انا نفسه بقى عبد ربنا يختارك في احد اختير ربناслوحية تعالى لا تعقودش انت ما في الدين يعني دي بعض النقاط لبعض الاخوة اللي مش فاهمين يعني ايه ان انا بقى انسان محترف ظني فيك يا سندي جميل بيقول الحمد لله انتقابت بس والدتي مش موافقة والدي بعد ما كان موافق رفض وكان عندي امتحان النهاردة وما روحتش وما روحتش دعوتكو يعني, يعني انت البثت النقاط خلاص خلاص بقى الله يعينك بقى معلش معلش شي اختي كل حاجة ان شاء الله ان ترك لله عوضه الله خير منك لعله ربنا يعوض الامتحان ده في زواج في, في زرية في, في فتح في الدين ابشيري ابشيري انا سعيد والله سعيد ان, إن في اخوات يعني ابطال كده ربنا يبريك لك وربنا يحفظك يعني يعني مفضله منه الله سبحانه زائرة انا طلبة سنوية وحلمي اكون دعيه الى الله عاوزه يا حضرك تقول لي اهم خطوات الاقناع وعلوه وهمتي في الدين انا قاعد بان مالي ساعة <تصفيق> عن عنوة الهمة في الدين ويقطوات الإقناع تدخلي معنا في المعهد الدعوي القرآني بتاع يوم الاتنين ساعة سبعة ونص. من سبعة ونصر لتسحة إن شاء الله وإزلاء وإنت إن شاء الله تستفدي جدا ربنا يحفظك وربنا يبلغك من أمالك ما يرضي عنك مش قادرة أصلي أو أعمل أي طاعة ونسية الآخرة وأفكر في الانتحار لا السؤال بتاعك ده بقى مش واضح يعني مش قادرة أصلي ولا اعمل اي حاجه وافكر في الانتحار ده كده اكتئاب نفسي يبقى انت محتاجه تروح لدكتور يعني الجملتين اللي في الاول والجمله الاخر ديت يبقى انت كده نفسي يعني ايه مساله ثانيا الاخره برده يعني كل الحاجات دي ماشيه مع اعراض الاكتئاب النفسي يا اما ماشيه مع الاضطراب النفسي بقى ان نفسك في الدين لدرجه ايه صعبه انا ما انصحك طبعا انك تروحي لدكتور امراض نفسيه بس يكون شاطر يعني وان شاء الله باذن الله يا تبقى الموضوع بسيط جدا انما انا نصيحتي لك يعني لحد مطروحي وعي بقى تشد على نفسك وعي تعنيتي نفسك وعي تبكيتي نفسك لان الانسان لما بيكون في نفسها محطمة ما بيستحملش مزيدنا التحطين انما انا انصحك يعني بالذات لو انت جبت بقى الدرس ده تاني وسمعتش الدروس اللي انا انصحك بيها درس مفاتيح خذائن الله درس الامل في الله درس ربنا كبير الدروس اللي زي دي درس الفرح بالله يعني كده يعني فضلوا من أنت الواحدة بها بتتعلق كلها بحتة الإحباط واليأس والكلام ده وزيبقى فيه أمل وثقة في الله ده درس الثقة في الله ودرس الفرح من الله ودرس الأمل في الله ودرس ربنا كبير ودرس مفاتيح خزائن الله آآ آآ يعني أنا أنصى ودرس اسم الله الغفور ودرس آآ آآ برضو اسم الله الصمد وبردو درس اسم الله الأكرم يعني دول حوالي 8 دروس كده انا بنصحك انك تسمعيهم وبنصحك انك طول ما انت قاعدة اشعارات القرآن اللي انا قلتها ودرس كنوز منسية او الدرس الديتو في قناة الناس درس كنوز منفية برضو انا بنصحك ان الدروس دي ان شاء الله تفرق معك بإذن الله جدا مع انك تروح لدكتور نفسي وتاخدي عليك بإذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بإذن الله الحالة دي لن تستمر معك إلا فترة قصرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى ونصحت لك الحد ما تروحي رقم واحد قال استغيثي استغيثي استغيثي استغيثي فع ايلك وقولي ربي اني مساني الشيطان بنصب وعداب حفظ على انتو عقدة اوي ربي اني مثني الشيطان بنصب وعذاب ومثني الضر وانت ارحم الراحمين استغيثي بالله بالالفاظ اللي تجي في قلبك الحاجة التانية الايات القرآنية اللي فيها امل اعادي كرارية سيجعل الله بعد عسر دي وصرة اعادي بقى كرارية. كرارية ان رحمة الله قريب من المحسنين قراري. وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين في الله جميل جميل هيملأ قلبك إن شاء الله بأمل وأبشيري أبشيري أبشيري. ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل حد مريض نفسي يا رب الله مأمن فاطمة جربت يا شيخ أقوم قبل الفجر وضع ربنا ولكن بحس إني خائنة لو عملت معصية فيما بعد <تصفيق> أنت بصراعة لو قدام الوقت يا فاطمة ربنا يعفزك أنت يختي في الله يعني أنت لو قدامها يا فاطمة كنت خ ان قيام الليل معنى انك قمت انك معاصيه طاصه في حياتك اوعى يا بنتي ده فتنه الشيطان بيلبسها عليك حته تربيط اوعى بقى انت ربنا عينك انك تقومي قبل الفجر وتدعي ربنا وبعد كده تحسستي انك خاينه انك عملت معصيه يا حبيبتي لا ما الكلام ده خالص هي يعني لو عملت معصيه بعد كده ما كلنا بنعصي ده انت لو لو قعدت تقومي الليل من غير معاصي هتبقي فرعون جوه نفسك هتتمردي على ربنا ولا عايزه بقى تحسي ان انت حاجة. لا لا لا يا سهل. الدين جميل. الدين عظيم. والدين خطير. انا لو انتم جبتوا كل الدروس يليديتها في حياتي وحللتوا مواضحة. ستلاقى مع ايها ينتحدث علينا ان الت我們 يا ايمة الدين سهل. الدين سهل اه. اس Antwort na الطريق اللذيذ من معاني الصراط في اللذيذ.amhratna redes którym들可以這樣做 الطريق اللذيذ تعليم الطريق الواضح الطريق السريع الدين صال ثانيا- حاجة'- الدين جميل جميل جميل جميل يعنيٌ أجمل حاجة في الحياة هو ذكر الله السبه various وأفرح إحساس في الوجود ساعه تم تӨ �езировать от Бога наuar и оп Ao wa pal الدين عظيم يعني انا والله بغير على دين ربنا نحن نبقى احنا جنوده بغير نحن الجنود بتوع الدين ده الدين ده'- أعظم بن كده بكثير قوي الدين خطير يعني الدين خطير يعني ال ال ال الموضوع جهنم والنار هجماعة الموضوع, الموضوع مش لعبة يعني كنت بكلم إخواني الفجر في دارف الفجر إن من أنواع عذاب النار عذاب الموت ألم الموت بدون موت يعني ix؛ يهني أن عذاب جهنم مش بث نار جهنم يعني فيها أنواع عذاب فضيع ولا, ولا زي عذاب رؤية النعيم قسماء التعذيب وحيلة بينهم وبينه ما يشتون شاف المية وممنوع انه يقرب منها شايف آله جهنم يناعمه وممنوع انه يقدر يخرج من جهنم أنواع عذاب النار أنوا إن موضوع بسيط يا ريت تكونوا وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وان شاء الله باذن الله انا عايز حد بس يلقط الكلام اللي انا قلته النهارده في التربيه الشخصيه لان انا قلت لكم ان في حاجه اسمها التربيه الشخصيه قلت لكم النهارده صفه ايه قلت لكم صفه روح المبادره وقلت لكم صفه ايه التركيز والتخصص وقلت من صفات الشخصيه اتلكوا كذا يعني لو حد منكم ركز معايا وعقليته عاليه وجمع الكلام اللي انا في السلسله خط سير بتاعتنا دي اللي يفتحي قلبك تفتح لي قلبك في التربيه العقليه والصفات العقليه يخرج بكلام مهم جدا التربيه النفسيه هيخرج في المعامله مع النفس كلام مهم جدا التربيه الفكريه هيخرج بمفاهيم زي خارطه الاسلام وكده كلام مهم جدا التربيه الشخصيه بكلام عن الشخصيه زي الخرطه الايجابيه روح المبادره الاستمرار التركيز التخصص الكلام ده اللي انا اللي انا يعني كلام جدا في بناء الشخصيه في بناء القدره الشخصيه اللي تقدر تتعامل يعني انا انا عارف ان الدروس عاليه عليكوا شويه وعارف ان الدروس صعبه شويه ولكن ده اللي انتوا محتاجينه يا إن المشا... إن اللي بينكم وبين ربنا يا جماعة ما هواش ضعف همة اللي بينكم وبين رب... ربنا مشاكل في النفوس مشاكل في العقليات مشاكل المشاكل ديت لو بإذن بيقل... الله سبحانه وتعالى فهمتها وتحلت بإذن الله سبحانه وتعالى تفرق معكم في انطلقوا إلى الله جدا جدا يعني أنا شايف اللي بعتني الأسئلة سواء قصائية أو حجابي أو ظهرة أو أميرة أو مهى أو, أو عبده أو يعني أنا شايف إن كل اللي بيبعتوا لي المشاكل صدقوني يا أخوانا أنا شايف إن هي كلها مشاكل نفسية وعقلية وفكرية وحاجات, وحاجات في الشخصية أنا شايف الحاجات اللي لو تحلت أنتوا هتنطلقوا انطلاق عظيم أنتوا انتو فعلا نخبة يعني أنا الناس اللي قاعدة قدامي ديت أنا واثق إنهم نخبة أنتوا فعلا بفضل منه الله ناس عالية ونس راقية وناس بفضل منه الله مشاعركوا عالية وناس إقبالكوا على الله والله حسبكم عالي وناس فكروكوا عالي بفضل منه الله سبحانه وتعالى أنتوا بأحتكين شوية تثبيت وشوية خط سير وتنطلقوا حتى ذكركم تاني بخط السير اللي عندنا بذكركم بالدروس بتاعت الغرفة الصوتية دكتور رحمد عمونة دكتور محمد فرحات دكتور اي اي اي احمد فيف دكتور محمد جوده كل بشوان زي... تعالى زياده كل الدروس بذكركم بالمشروع الورش اللي احنا عاملينه بكل قوة وتفاني باذن الله سبحانه وتعالى بذكركم بالبعهد القراني الدعوي اللي بتعمل كل اثنين من 7:30 ل 9 فضلوا منته الله ربنا يعني يعني انا لما بقرا تعليقاتكم في التفسير انا بحس فعلا بناس عاليه ان شاء الله بتقبلها بذكركم الدرس دهوت بذكركم بمتابعتنا في درس الجماعيه الشرعيه كل المغرب للعشاء من خلال البث المباشر بتفسير صورة مريم تفسير وحفظ صورة مريم وانه هميكوا تعالوا انكم تدخلوا معانا انا بذكركم بخط السير اللي احنا ماشيين فيه وغير خطوط السير اللي ربنا فتحها لكل واحد وكل واحدة منكم في كليته ادخلوا في الأسر الاسلامية اللي عندكم مدام منهجة كويس ادخلوا في إيه إيه البقات الايمان اللي عندكم في المساجد في بلادكم ربنا يسددكم ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم ينتظركم ايام رائعة ان شاء الله ربنا هيفرح قلوبكم وربنا هيقرع عينكم بالاستعمال ونصر بينه ابشروا يا شباب ابشروا ابشروا ابشروا يعني انا مستبشر من وراء كلامكم دي يدي قلوب مقبلة على الله وان شاء الله ربنا مش هيسبكم ولا هيتخلى عنكم ولا هينسلكم اقبالكم على ربنا ولا هينسلكم صبركم ساعة ونص الوقت عشان تسمعوا يمكن كلمة تمثلك خط سير في حياتك او تدولك على طريق الى الله عشان وان لا اله الا انت استفرك اتوني